7. اقرأ الحوار الآتي هل هذا هو المجلد السادس من الكتاب؟ نعم هو كذلك أين المجلد السابع؟ هذا هو المجلد السابع أين المجلد العاشر؟ هناك على الرف شكراً